السلام عليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم هذا السائل يقول ما توجيهكم لبعض الأسماء التي جاءت في سير السلف كالأسد والليث وفاهد وحيدرة ونسر وصقر هذه الأسماء يعني يكون الواحد منهم سماه والده به ولهذا نقرأ في الحديث يعني بعض الأسماء عن عياض بن حمار المجاشع رضي الله عنه والده اسمه حمار فمن باب الـ الـ الـ الاخبار عن واقع الانسان يقال, يقال عن فلان بن فلان يذكر باسمه الذي هو عليه أما التسميه تسميه المواليد ابتداء فلا يسمى المولود الا باحب الأسماء واحسن الأسماء واطيب الاسماء كما جاءت بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين